وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل فقد مضى ربع هذا الشهر وكانه ساعه من النهار ادركنا شهر رمضان بفضل الله ورحمته وها نحن نقطع جزءا منه ثم نسال انفسنا ماذا صنعنا في امانينا كم من الناس من يتمنى قبل بلوغ الشهر ان يفعل ويفعل ثم يدخل الشهر ويمضي منه اليوم واليومان والاسبوع وهو لم يغير شيئا يذكر مجرد اماني ايها الاخوه الكرام ان الله تبارك وتعالى يقول في هذا القران الذي انزل في هذا الشهر يقول جل وعلا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا لا يكفي يا اخي ان تعلم انه عدو الاهم من ذلك ان تتخذه عدوا بعض الناس لم يتخذ الشيطان عدوا بل يعقد معه صلحا لماذا يقول الواقع ضغط الواقع انه في هدنه وتطبيع مع الاسف مع الشيطان كثير من المخالفات والمحرمات والتفاهات وقضاء الاوقات فيما لا ينفع صارت عند بعض المسلمين ضروره لا بد منها ولا حول ولا قوه الا بالله يا مسلم غير يا مسلم تغير هو اسير لعادات مضى عليها سنوات ايها الاخوه الكرام لا يوجد موسم يعان فيه الانسان على اعدائه مثل شهر رمضان الانسان يعان فيه اعانه عظيمه عدو الانسان الاعظم الشيطان الرجيم الذي امرنا بالاستعاذة بالله منه هو وذريته في حال مزريه في رمضان لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين والحديث في الصحيحين يا سبحان الله الله تبارك وتعالى يكفي المسلم يكفي المؤمن اكبر اعدائه ويعينه عليه ويعينه عليه في هذا الشهر ومع ذلك لا يوجد تجاوب عند كثيرين من المعلوم ايها الاخوه المؤمنون ان المعركه مع الشيطان لا تنتهي ليس لها نهايه الا بخروج الروح ولكن في رمضان تكون هناك فرصه لالتقاط الانفاس ليعود المؤمن اقوى على المنازله واكثر حصانه من وسوسه الشيطان واعوانه يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمه الله يقول ابشروا يا معاشر المسلمين ابشروا فهذه ابواب الجنه الثمانيه في هذا الشهر لاجلكم قد فتحت ونسماتها على قلوب المؤمنين قد تفتحت وابواب الجحيم كلها لاجلكم مغلقه واقدام ابليس وذريته من اجلكم موثقه اقسم ظهره بكلمه التوحيد فهو يشكو الم الانكسار في كل موسم من مواسم الفضل ففي هذا الشهر يدعو الشيطان بالويل لما يرى من تنزل الرحمه ومغفره الاوزار هذا نداء من عالم الرباني بعد عداوه الشيطان ايها الاخوه يا من وثقته عاداته السيئه يا من اسره بعض المعاصي بعد عداوه الشيطان تبقى النفس الاماره بالسوء قال الله تعالى ان النفس لاماره بالسوء هذه النفس الشريره لا بد ايضا من الوقوف معها النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في ادعيه الصباح والمساء كل يوم في الصباح وفي المساء ان نقول اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده لا اله الا انت رب كل شيء ومليك اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم هذا الدعاء يشرع لنا ان نقوله كل صباح ومساء وانتبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه استعاذ بالله من النفس ومن شرها قبل ان يستعيذ بالله من الشيطان عباد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ في خطبه يقول نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا لا يكفي يا اخي المسلم ان تستعيذ بلسانك تستعيذ بالله من الشيطان ومن شر نفسك فقط بدون مجاهده لا لا بد من المجاهده على طاعه الله لا بد من المجاهده على ترك ما يبغضه الله ما يضرك في الاخره اتركه الان هناك ايها الاخوه اسباب تعين المسلم على المجاهده المجاهده كلمه واحده لكن تتضمن معاني كثيره هناك اسباب تعين المسلم على المجاهده ما الفرق بين زيد وعمر زيد محافظ على الطاعات على المستحبات بعيد عن المعاصي الثاني مثلا يؤدي الطاعات بتثاقل بتكاسل ما السبب هناك سبب ما هو هذا ذكي وهذا ذكي مستوى الذكاء عند هذا ربما مثل هذا تماما يعيشان في مجتمع واحد بل احيانا يعيشان في بيت واحد ما السر فيه السبب هذه الاسباب التي تعين على المجاهده اعلمها يا اخي المسلم وصلك سبيلها فمن اعظم الاسباب الالتجاء الى الله والافتقار الى الله الاعانه يا اخوه الكامله من الله سبحانه وتعالى ولن ينجي العبد من سوء عمله الا الله يوسف عليه الصلاه والسلام وهو نبي مؤيد مرسل معصوم يقول لما اشتدت عليه الفتنه من النساء ماذا قال قال والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن واكم من الجاهلين ارايت السبب يا اخي نبي من انبياء الله يقول هذا وانظروا الى كثير من الانبياء لما ضاقت عليهم الامور لجؤوا الى الله اقراوا سوره الانبياء واقراوا كثيرا من السور ستجدون هذا الامر واضحا الامر الثاني بعد صدق الالتجاء الى الله وطلب الاعانه منه على الطاعه وهذا يعلمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل فريضه ان نقول ثلاث مرات اللهم اعني اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي الفاتحه نقول اياك نعبد واياك نستعين لا نستعين الا بك تدبروا يا اخوه هذه الكلمات في الفاتحه فلها اثر عظيم جدا على النفس اذا كان الانسان ممن يتدبر القران بعد طلب الاعانه وبعد الانكسار والافتقار الى الله بعد ذلك ياتي دور الاكثار من ذكر الله ايها الاخوه الاكثار من ذكر الله ومنه الدعاء والاستعاذة وقراءة القران الانسان اذا اكثر من الذكر تحصن من الشيطان وانهمك في الخير والطاعه فصارت حياته عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى فتبتعد عنه الشياطين الأمر الثالث مداومة العمل الصالح مداومة العمل الصالح ماذا تعني أيها الإخوة؟ طبعاً الإنسان قد يجد ثقلاً وتكاسلاً عن فعل الطاعات هذا في البدايات لكن إذا أرغم نفسه واستمر سيجد أن الوضع تغير فائدة المداومة عدم الانقطاع عن العمل فائدة المداومة ان ذلك ايها الاخوه يقطع الطريق على النفس لان طبيعه النفس البشريه باختصار اذا لم تشغلها انت اشغلتك هي النفس الان اذا ما اشغلتها بطاعه ستبحث عن شيء اجلس في البيت الان اذا ما مسكت المصحف ستاتي بهذا الجهاز ثم تقلب الفضائيات النفس اذا ما اشغلتها بالطاعه ستشغلك هي بالمعصيه وهذا مجرب ولا يمارى فيه احد وبعض الصالحين لو سالته لماذا لا نراك تفعل كثيرا من المعاصي التي يفعلها غيرك هو لو لم يجب بلسانه سيجيب بلسان حاله سيقول ليس عندي وقت للمعصيه انا مشغول مشغول بالطاعه الانسان يا اخ اذا همك في الطاعه نسي المعصيه الانسان يا اخوه الان اذا شغل باي شيء باي شيء ينسى اشياء كثيره جدا فكيف اذا شغل بما يحبه الله اليس ذلك اولى ان يعينه الله عز وجل على نسيان المعاصي وما يبغضه الله تبارك وتعالى بلى والله رابعا ايها الاخوه الجليس المكان الذي انت فيه البيت على سبيل المثال فيه اكثر من مكان المكان الذي تعصي فيه الله اتركه في رمضان حاول ان تجلس قدر الامكان في الامكنه التي تعينك على الطاعه اذا كان المسجد يعينك اجلس في المسجد قدر الامكان اذا كانت بعض المجالس لا تعينك لا تذهب اليها خاصه في رمضان الجليس الجليس الصاحب الصاحب المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل يا اخوه رمضان ليس هناك وقت للمجاملات على حساب الدين ولا مدارات للبطالين الذين يحسنون سرقه اوقات الاخرين ويحسلون افساد الاخرين اكبر ما يعين المسلم على نفسه ايها الاخوه ان يتخذ شياطين الفضائيات اعداء في هذا الشهر الكريم اما ان نلعنهم في العلن ونصادقهم في السر قناه القناه الفلانيه فيها وهي قناه ماجنه وقناه ثم بعد ذلك يتسمرون امامها تلعنه في العنن في العلن وتصادقه في السر لا هذا والله من الخسران ايها الاخوه هذه المعاني اذا لم يقف الانسان معها ويبدا بجد فانه مكان كسير كما يقولون لن يتغير الا ان يشاء الله نسال الله تبارك وتعالى ان يبدل احوالنا دائما الى خير والى الاحسن انه اكرم مسؤول صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فيا عباد الله شهر رمضان شهر رمضان له تاريخ عظيم بالنسبه للمسلمين من جهه الانتصارات الكبيره فهو شهر من اشهر الجهاد في سبيل الله وكثير من الانتصارات فتح الله عز وجل للمسلمين فيها في شهر رمضان وهذا لا يخفى على من يعرف التاريخ الاسلامي ونحن اليوم والله نترقب الفتح من رب العالمين على اخواننا المجاهدين في بلاد الشام ونترقب ان ينصر الله اخواننا المظلومين المضطهدين في بورما وننتظر الفرج لاخواننا اهل السنه والجماعه في العراق والله يا اخوه العراق كارثه اخواننا اهل السنه والجماعه يذوقون الويلات في بلاد الرافدين وفي ايران فنسال الله تعالى ان يجعل هذا الشهر شهر فتح على هؤلاء كلهم انه على كل شيء قدير هذا الشهر ايها الاخوه شهر جهاد وشهر انتصارات ولا شك ان الجهاد ايها الاخوه يبدا بالنفس النفس التي لم تجاهد لن تجاهد في المعركه كل جهاد صحيح يبدا بجهاد النفس يقول عليه الصلاه والسلام المجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب رواه احمد وهو حديث صحيح وفي حديث اخر صححه الامام الالباني وغيره يقول عليه الصلاه والسلام افضل الجهاد ان يجاهد الرجل نفسه وهواه الصوم يا اخوه من اعظم ما يعين العبد على مبدا المجاهده يقول الحافظ بن رجب اعلم ان المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان جهاد لنفسه بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفى اجره بغير حساب كثير من الناس تثقل عليه صلاه التراويح وتثقل عليه هذه الصلاة يقول مره حر المسجد حار مره يقول الامام يطيل مره يقول الامام قراءته غير مشجعه اسباب كثيره جدا والنتيجه صفر ما يصلي حرمان اذا لم ترتح في مسجد صلي في مسجد اخر عندك سياره اذا لم تستطع صل في البيت على الاقل وكثير من الناس يستثقلون الصلاه في البيت وهي في كثير من الاحيان والله اذ لانك تسجد حتى تشبع من مناجات ربك هذا لا يحدث في المسجد في كثير من الاحيان من منا ايها الاخوه يستشعر هذه المعاني العظيمه مجاهده النفس ايها الاخوه يعني اجبارها على الطاعه فاذا فعل العبد ذلك راى الاثر في الدنيا توفيقا لكل خير وتيسيرا لسبل الطاعه فيحبب الله له الخير ويتلذذ به ويكره طريق المعصيه ويمقتها قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لما مع المحسنين جعلنا الله واياكم من المحسنين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا جميعا من الراشدين اللهم اننا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم اننا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم امننا في اوطاننا واصلح لنا امورنا اللهم اعز الاسلام واهله اللهم اعز الاسلام واهله اللهم انصر الاسلام واهله واذل الكفره والكافرين والشركه والمشركين ودمر سائر اعداء الدين اللهم انصر اخواننا وثبتهم في بلاد الشام ربنا افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم انصرهم على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم عجل نصرهم اللهم عجل نصرهم اللهم عجل نصرهم اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم اللهم كسع عاريهم واشبع جائعهم واحفظ دماءهم واموالهم واعراضهم يا اكرم الاكرمين اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم اشدد وطاتك على الطغاة المجرمين اللهم اشدد وطاتك على بشار وجنوده اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم كن وليا ونصيرا لاخواننا في بورما اللهم ان اخوانهم في العالم قد نسوهم وانت رب العالمين لا يعزب عنك مثقال ذره في السماوات ولا في الارض اللهم انزل عليهم رحمتك وتأييدك يا رب العالمين اللهم وختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا وجع الخير ايامنا يوم لقائك واخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا